Oh في ساحة افراحنا تحلى الافراح في So I've got to عزفت فرسانك يا دار الجود والأركان العالية يا عائل A الاهل والاحباء علي يا ليالي السعاده وجمع الاهل والاحباء ضو Hvala يومنا شباب معهو من قلبي مرفوع العلم على السلم درب طاو وعاخد نوشانا طلعوا ع الزف في زفيتي الغالي وانو شباب وجمع الاهالي طلعوا ع الزف في يوندشاما معهو بالغالي مرفوع الهامه عرسنا منور جمع الشباب هل بدر الضو شاما زين الساح عند الجل مو هنا ندعو محمد خيال الشام نطر فوق اعلى ما العوا على السف في حينا الشام معهوم الغالي ارفع علمها عرسنا منور جمعت شباب هل بدر ضاوي وعقد وشا ابو غالي الليله وتهى هلت أنوارك مغلاها عنا تفرح يا غالي الليلة وتهنى هلت أنوارك مغلاها عنا غمرتنا الفرحة زدنا سعادي ورفت علينا طيور السلام قلعوا على السف في حيوتنا شاما dırr ta wa wa